بوك 2 دفد اسد تسعون تسعون الامر رقم اثنان الامر اثنان او احلق ذقنك لتحلق ذقنك ابيريسه اغتسل ارتسل بوتشلاشيسه سرح شعرك, سرح شعرك. نزوبي. اتصل. اتصل حضرتك اتصل اتصل حضرتك بوشني بوشنيته ابدا ابدا حضرتك, ابدأ. ابدأ حضرتك. بريستني. قف. قف حضرتك اسكت ليتاسكوت حضرتك بستطو. دع هذا, دع هذا حضرتك دع هذا دع هذا حضرتك ريتسي قل, قل هذا حضرتك قل, هذا قل هذا حضرتك كوبيتو <تصفيق> اشتري هذا حضرتك لتشتري هذا لتشتري هذا حضرتك نبودي نيكاد نيبوشتن لا تكن أبدا غير صريح لا تكن أبدا غير صريح ne budi nikad drzak. La takun abadan salit. La takun abadan salit. Ne budi nikad nepristojan. La takun abadan vakihan. La takun abadan waqahan. Budi uvijek pošten. Kun uvijek صادقان. Kun Budi uvijek dobar. Kun uvijek لطيفا. Kun Budi uvijek pristojan. Kun uvijek مهذبا. Kun Trgnite sretno kući. أتمنى أن تصل منزلك بأمان. لتصل بأمان Pazite dobro na sebe. اعتني ja جيدًا. اعتني بنفسك جيدًا. Posjetite nas uskoro opet kom bizija ratina Kariban Marten ohra. komom bizija ratina Kariben uhra da biste vidjeli i skinuli posljednju dostupnu verziju posjetite: duplove duplove 2.de.